بنور منك ازهار اني اهلك حيدار بنور منك ازهار اني اني ابو والعين على ميلاد الاحسين اني اني ابو والعين على ميلاد الاحسين وطاقتنا <تضحكنا> ولائية بحب وحسين منضيع بجرام من الله طلبناها بحرف قدسي كتبناها والانوار والانوار إلك من عدنا مرفوعة بوسط القلب مطبوعة والأقصار والأقصار على الميلاد نهديها نور شع بهاليمانو يفخر لهجبريل وكبار بهاليمانو يفخر لهجبريل وكبار فتح للخير جنحان على العدل حسين فتح للخير جنحان على العدل حسين يا ملك حيدر من نور الهنجه هني أهل كحيدار بنورا منك أزهار هني أني, أني أضوى العين على ميلاد الاحسين هني أني, أني أضوى العين على ميلاد الاحسين وطاقتنا يا بول عتر بقلم قراني يمسطر يا محبولا يا محبولا انخطت من حليبنا نكتب سيد بدمنا عهد بيها على المولد عن حسين ما نبعيد والتقوا وبليمان موصف على الغفران معروفه لسانه الحق يا عبار حسين يقمع الشار لسان الحق عبار حسين يقمع الشار امل تمشي بالكونين على ميلاد الحسين امل تمشي بالكونين على ميلاد الحسين هنيالك يا حيدر نور من جهار هنيالك يا ابو ولعين على ميلاد الاحسين هني هني أبو والعين على ميلاد الاحسين وطاقتنا ابو والرحمة ندا الى يا جهراء يا جهراء هتا في الجرة عيونك وفا مني ليحبوني احسين نقبل تراب والذكرها يمحباب إذا جاء إذا جاء نزور ونحتم بجالة ضيحة وقبة تتلالة من أبوار من أبوار به الكون تنوار وبالأنسة معطار به الكون تهب رياحين على ميلاد الحسين تهب رياحين على ميلاد الحسين هنالك تم هذا العمل استديوها الحوار الاسلامي طاقة وبيك نتشرف يا حامل وعلقاف يا عباس يا عباس ونرفعها اليك آية يا راعل سيف والراية يا نبراس يا نبراس خلية تشوفك هدية تقدم تشفوفك اخو ابي اتل الخو يا تاج الغنم الغو نور منك ينشعر كبدرنا وكخيبر نور منك ينشعر كبدرنا وكخيبر بالطف ضوي تشفين على ميلاد الحسين بالطف ضوي تشفين على ميلاد الحسين ان لك منك ينسهر ان لك يا لنور منك ازهار اني اني ابو والعين على ميلاد الاحسين اني اني ابو والعين على ميلاد الاحسين وطاقة زاهيم قدم الاكرم اخت واعظمهم نزينا نزينا على الميلاد نهديها لليل مجد عزيزج هذا ميلاد اللي يشوف عيون وفادر اعجر اعجر بها الفرصة من كاسه عاديه لا يشعر لا يشعر الحب كوثار ليوم الحشر يذخار فكاس الحب كوثار ليوم الحشر يذخار على اسم المحبين على ميلاد الحسين على اسم المحبين على ميلاد الحسين <تصفيق> لك يا حيدر نور من قيصار اني من قيصار اني اني العين على ميلاد الحسين أنا أنا الميلاد الاحسين مطاقة من فرح غامر نهديها لابو الباقر يا سجاد يا سجاد على صبرك وإيمانك كتبنا حروف عنوانك لنمجاد لنمجاد إلك نهدي تهانينا نقدمها بيادينا اون اشكي الوردة الجنة بين الياس والحناء يسلم حي تحضار على موسى بن جعفار سلم حي تحضار على موسى بن اجعطار مهن العصما ولدين على ميلاد الاحسين نهن العصما والدين على مين العدل حسين عليك يا حيدر بنو من عليك اني ابو العين على مين عدل الشاعر